يرجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صادرون قال يا ايها الملائكه ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني آه أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم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 قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ